وعيب ما نطقك كثيرا مما تقول وإن لنا راكفين ضعيف ولو لا رحّك لوجملك وما أن تعلينا بعذاب قال يا قوم أرحي أعذ عليكم من الله واتقدموه وراء 117. إن ربي بما تعملون محيط 118. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 119. سوف تعلمون من يأتي بعذاب إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد